له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذريته ضعفا وله ذريته ضعفا فاصابها اعصار فيه نار تحترق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 يَرَوْنَ إِلَّا أُلُل الْأَلْبَابِ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنصَارٍ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعْمَا وَإِن تُخفُوها وَتُؤْتُوها الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُخْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا في الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ لا عفو تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس احافا وما تنفقوا من خير فان الله به عليم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 وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فِيهِ إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون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 وادما الا ترتابوا الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا وَأَشْهَدُ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ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 innaka antal wahhab rubbana innaka jamiaa an-naasi li yawmin la raiba feehi innallaha la yukhlifu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 لأَةُ تُقاتِلُ فيِي سَب لللهَّهِ وَأُخرىَ كَافَِةُ يَرَوونَهُم مِثلَهِم رَأَّ العين واللَّهُ يُأَيدُ بَِفرْرِهِ مَشَ إِ فِي ذَلِكَ ل عبَةَ لِئُ للِأَبَفَار. لِيَنَلَّ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُنْقَطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُنْقَطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ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 أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدَعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ